الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد مع الدرس الثاني من شرح مختصر خليل بن إسحاق من كتاب النكاح نمضي بتوفيق الله تعالى وعنايته ونتكلم عن الخطبة وبعض الأحكام المتعلقة بها أو الملحقة بها الخطبة كما سبق لنا تعريفها هي التماس النكاحي ممن من يطلب منه عادة والخطبة هي بمثابة المقدمة بالنسبة للنكاح والشارع اهتم بأحكام الخطبة في آيات من كتاب الله عز وجل وفي أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في الآية 235 من سورة البقرة في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم الآية والخطبة لها أحكام كما قلنا هي من المشتحبات في البداية ولكن لا أحكام هامة بما يتعلق بمسألة الخطبة على الخطبة وحكمها في الشريعة الإسلامية وتقسيمها إلى خطة صريحة وخطة كنائية قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولولم يقدر صداق وفسخ إن لم يبني وصريح خطبة معتدة وصريح هنا معطف على خطبة وحرمة أي وحرمة أيضا وحرمة صريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرمي كالمحرمي مسألة الخطبة على الخطبة حكمها في الشجاعة الإسلامية منهي عنها بشرط أن تكون المرأة قد ركنت للخاطب الأول يعني تمت الموافقة على الخاطب الأول من المرأة أو من الولي وشرط آخر أن لا يكون الخاطب الأول فاسق بمعنى أن الخاطب الأول لو كان فاسق يجوز لخاطب آخر صالح أن يخطب على خطبته قالوا حتى والفسق ومرضنا الفسق في الدين قالوا حتى ولو كانت المخطبة ذمية لذمي فيحرم للمسلم الخطبة على خطبته يعني الحكم هنا لو أن ذمية مخطبة لذمي يحرم للمسلم أن يخطب هذه الذمية لأن في أحكام إخوانا الطلاب في الشريعة الإسلامية لا تختلف. أو لا يختلف حكمها من المسلم وغير المسلم مثل مثلا السرقة والغش والزنا والربا كل الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمحرمات الحرام فيها بين المسلم هو كالحرام بين المسلم وغير المسلم يعني يحرم السرقة من المسلم يحرم السرقة من غير المسلم يحرم غش المسلم يحرم كذلك غش غير المسلم هنا قال الخطبة حتى لو كانت المرأة مخطوبة لذمي لا يجوز للمسلم أن يخطب على هذه الخطبة لو كان الأخوات بالأول من الفسقة والثاني من الصالحين لا إشكال لأن الثاني خير من الأول وقالوا إن ركوان الأم ركوان الولي أو ركوان الأم يشبه ركوان المرأة يعني موافقة الأم أو موافقة ولي المرأة على الخطبة يشبه تماما موافقة المرأة فإذا وافق الولي أو وافقت الأم أو وافقت المخطوبة فيحرم على شخص آخر أن يتقدم لخطبتها. إذا وافقت على خاطب سابق يحرم على شخص آخر أن يتقدم لخطبته وكل ذلك فيما لو أن الخطب الخطبة الأولى قائمة بمعنى أن الخطب الأول لم يترك لكن لو ترك أو أذن ففي هذه الحالة نصت الأحاديث على الجواز يعني إذا أذن لا بأس بذلك الإمام الدسوقي والإمام الدردير الذي في الشرح الحاشية والإمام الدردير في الشرح الكبير بيقسم المسألة إلى تسع صور نسريدها لكم على هذا التفصيل يعني مسألة الخطبة على الخطبة فيها تسع صور منها سبعة محرمة ومنها صورتين جائزتان مثلا الصورة الأولى لو خطب صالح على مجهور الحال الخطبة هنا جائزة يعني الخاطب الأول مجهول الحال والثاني صالح تجوز الخطبة الثانية لو كان الخاطب الأول فاسق والخاطب الثاني صالح تجوز الخطبة أيضا لو كان الخاطب الأول صالح والخطاب هنا بقى هدول السورتين جائزين خطبة خطبة صالح على مجهول الحال أو خطبة صالح على فاسق ما عدا ذلك سواه محرّم لو خطب صالح على صالح أو فاسق على فاسق أو فاسق على صالح أو فاسق على مجهول الحال أو مجهول الحال على صالح أو مجهول الحال على فاسق أو مجهول الحال على مجهول الحال هذه سبعة صور غير جائزة في الخدمة واضح من الصور السبعة مسألة المساواة مسألة المساواة بين الصالح والصالح والفسق والفسق والمجهول المجهول ومسألة المفاضلة ما بين الفاسق على صالح أو الفاسق على المجهول لأن مجهول الحال قد يكون صالحا لكن الصور الأولى والتانية من الصور الجائزة الخطبة أبناء الطلاب هي وعد بالزواج ولذلك ينبغي على الإنسان أن يفي بهذا بهذا الوعد وإن كان فيه كلام للعلماء في يسألت الوفاء بالوعد خلاف في خلاف للعلماء في يسألت الوفاء بالوعد هل هو واجب أو مستحب وهذا كلام ليس هنا مقامه أو ليس هنا محله نأتي إلى الأحاديث التي تنهى نأتنها نهيا صريحا عن الخطبة على الخطبة الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال لا يبيع الرجل على بعد أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذنه هنا مقيد بالإذن والإذن هنا ممن الإذن هنا من الخاطب الأول رواية أخرى للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هنا الحديث دل على جواز الخطبة إلا في حالتي الترك أو الإذن. يعني لو ترك المخطوبة يجوز لآخر أن يخطبها. يخطبها. لو أذن يجوز للثاني أن يخطب بناء على هذا الإذن. حديث ثالث. حديث فيناء بوريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. ولا تناجشوا هذا في البيوع بيع الحاضر للبادي وبيع النجش ولا يبيع الرجل على باية أخيه هذه أيضا في البيوع ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها هذا حديث طيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل حديثه طيبة وكلامه كله خير يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمرأة أن تسأل طلاق أختها كثير من النساء إذا جاءها زوج متزوج اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى وهنا نهل عن ذلك أو بعض الزوجات تكره المعيشة مع ضرة فتسأل زوجها أن يطلق أختها وأختها هنا أي ضرتها أو الزوجة الثانية وهذه الحديث كما رأينا فيها دلالة على حرمة الخطبة, على الخطبة ومثل ما قسمه العلماء في التقسيم السابق أن الحرمة في حالات وعدم الحرمة في حالات الأخرى ما الأثر مترتب على الخطبة ذي على الخطبة الخطبة على الخطبة يعني الإنسان تعدى هذا النهي أو تعدى هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة أخي وخطب وتذوج في هذه الحالة قالوا يفسخ إن لم يكن قد دخل على مشهور المذهب لكن بعد البناء لا يفسخ يعني تم العقد ولم يتم الدخول يفسخ على المشهور تم الدخول لا فسخ بعض فقهاء المذهب قيضوا الفسخ بما إذا لم يحكم حاكم بصحة النكاح بصحه نكاح الخاطب الاخر لو قضى بصحته فلا يفسخ النكاح حينئذ حتى ولو كان هذا الحاكم غير مالكي يعني حتى ولو كان هذا الحاكم مخالف في الفروق وهذه المسألة يشبهها مسألة البيع وقت صلاة الجمعة قالوا يفسخ او لا يفسخ فيها خلاف اشرنا اليه في صلاة الجمعة وسيأتي الكلام عنه ايضا في البيع من الاحكام المتعلقة بالخطبة خطبة المرأة المعتدة خطبة المرأة المعتدة نحن نعلم أن المرأة إذا طلقت فقد تكون مطلقة طلاقا رجعيا فتكون معتدة وقد تكون مطلقة طلاقا بائنا فتكون أيضا معتدة وإذا توفي عنها زوجها فهي أيضا معتدة ما حكم خطبة المرأة في هذه الحالات الحكم الذي سبق ذكره هو خطبة المرأة الخلية أما المرأة المعتدة فقال العلماء يحرم التصريح بالخطبة للمرأة المعتدة مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق رجعي مسلمة أو كتابية حرة أو ما يحرم التصريح مطلقا والتصريح هو صريح الطلب بالخطبة إني أخطبك أو أريد الزواج منك لكن التعريج جائز وحرمت التصريح غير المطلق إن كانت معتدة من طلاق رجعي لكن لو كانت مؤتدة من طلاق رجعي فيجوز لزوجها الذي طلقها أن يخطبها في هذه المدة والتصريح كما قلنا عكس التعريض التعريض إفهام النعنى بالشيء المحتمل له أو لغيره لكن التصريح هو أن يصرح بلوث الخطبة أو بلوث النكاة وانظر إلى حكمة الشريعة حرمت التصريح بالخطبة وحرمت المواعدة بالنكاح والمواعدة هو الاستيثاق من الجانبين أو المفاعلة أو مشاركة من الجانبين هو يعيدها بالزواج وهي تعيده بالزواج لكن الوعد من جانب واحد غير محرم ولكنه مكروه وكما يحرم التصريح بالخضة للمرأة أو تحرم المواعدة يحرم رضا كذلك للولي يعني لا يصرح الإنسان لا للمرأة في عدتها ولا لوليها سواء كان وليها من أولياء المجبرين أو الأولياء غير المجبرين كما سيأتي الكلام عن أقسام الولي يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى عليه في تفسيره المحرر الوزيز يقول أجماعة الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشباه وجوز ما عدا ذلك بعد عدة جمل لكلام المعطية يقول أيضا ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كذوجة والدليل صريح من كتاب الله عز وجل على كل ما سبق ذكره قال تعالى في كتابه العزيز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور, رحيم. غفور حليم روى البخاري عن مالك قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتني من خطبة النساء الآية أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة واني فيك لراغ وإن الله نسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول هذه من كلام التعريض هذا من كلام التعريض والتفريح عكسه لما سبق لنا الكلام عن المؤتدة ألحق بها المصنف المستبرأ من زنا أو من غصب سواء كان منه أو من غيره المرأة إذا استبرأت من زنا أو من غصب وقع عليها من نفس هذا الرجل الذي يريد خطبتها أو من غيره يحرم كذلك خلال فترة الاستبراء يحرم أن يخطبها الإنسان قالوا لأن المتخلق من ماء الزنا من ماء الزنا لا ينسب إليه فحكم جين الاستبراء حكم معتدى من طلاق أو غيره في تحريم التصريح بالخطبة لها في الاستبراء وفي تحريم المواعدة عيدا لها أو لها ويفسد النكاح ويفسها ويتدواج الخاطب بعد تمام ما هي فيه من عدة أو استبراء إذا لم يحصل منه وطء أو تلزس يبقى هنا يقول المستبراءة تشبه المعتدة تماما في الحق هنا بعض الأحكام حوالي تسع أحكام تعلقت بوطء المعتدة والمستبراءة بشبهة نسريها على النحو التاني أولا المرأة المعتدة إذا وطئت من طلاق غير رجعي أو موت أو مستبرأة من زنا أو اغتصاب أو نحو ذلك إذا وطئت هذه المرأة يتأبت تحريمها على الواطئ سواء كانت حاملا منه سواء كانت حاملا أو غير حامل ويحق لها الصداق ولا ميراث بينهما لأنه عقد مجمع على فشاذ يعني إذا وطئت بعقد فيتأبت تحريمها على واطيها. لكن إذا كانت المرأة مطلقة غير رجعية فلا يتأبد التحريم لأنها زوجة وكذا الحال إذا كانت مستبرأة من زنا واقع من واطئها بشبهة قال المصنف وإن بشبهة يشير بذلك إلى أن تأبد التحريم في حق من سبق ذكرهن ليس بمجرد النكاح فقط بل وكان بشبهة من نكاح كما لو وطأها خطأ أي ظنا منه أنها زوجته يعني لو وطئت بنكاح بناء على الخطبة في زمن استبرائها أو في زمن عدتها أو وطئت بشبهة نكاح كما لو وطأها ظن منها أنها زوجته فتؤبت عليه تحريمه قالوا مقدمات الجماع كالقبلة ومباشرة يجري عليها ما يجل على الجماع السابق إذا عقد عليها الرجل في العدة أو في الاستبراء ووقعت المقدمات خلال مدة الاستبراء أو مدة العدة فالمرأة حين أذن على الفاعل يعني على المقبل أو المباشر أما لو وقع بعد العدة أو الاستبراء فلا تأبيد. وراعي أبناءنا طلّعوا أبناءنا طلّبنا أن المسألة هنا يعامل الإنسان بنقيض قصده هنا يعامل الإنسان بنقيض قصده أو بقاعدت من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. فالإنسان الذي وطئ المرأة في عدتها أو خطبها ودخل بها في عدتها أو في زمن استبرائها استعجل شيئا قبل أواني فهنا الشريعة تعاقبه بماذا؟ تعاقبه بالحرمان من هذا الشيء قالوا ويلحق بها كذلك الأمة لو وطأها سيدها أو وطأها مشتريها بملك في عدتها من طلاق زوجها أو موتي تتأبد تحريمها على السيد أو على المشتري لكن المستبرأة لا يتأبد تحريمها بوطء الملك مطلقا يعني يتأبد التحريم بالوضع لكن ال الأمل المعتد لكن المستبرأة لا يتأبت تحريما الأمل المستبرأة من سيدها أو من غيره استبرأة من زنا أو غصبة أو انتقال ملك وما نحو ذلك لو تزوجها شخص في مدة الاستبراء وواطئها فيه بنكاح أو شمهة نكاح فيتأبت تحريمها عليه لو وقع العقد في العدة أو في زمن الاستبراء ثم فارقها العاقد قبل الوضع وقبل مقدماته فلا تأبت يعني عقد عليها في فترة العدة أو عقد عليها في فترة استبراء ولم يدخل وفارقها يعني أخبر بالحرمتي أو أخبر بالنهي فترك أو علم النهي فترك في هذه الحالية لا يتئبى التحريم عليه و لا يتئبى التحريم عليه أنه يجوز له أن ينكحها بعد انقضاء العدة أو انقضاء الاستمراء لو إنسا زنى بمرأة في العدة أو زه بها خلال فترة استمراء وتزوجها بعد أن زنى بها فلا يتئبى التحريم عليه له أيضا أن يتزوجها بعد تمام في العدة الاستمراء ولو أن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها في عدتها وطئها فيه فلا يتأبد تحريمها عليه بذلك وعلة ذلك من المعقول أو وجه ذلك من المعقول أن منعه منها لم يكن لأجل العدة بل الملأ حتى تنتع زوجها غيره. كذلك فإن الماء ماءه ولوذا لو وطأها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها عليه الوطء المحرم لا يؤبد التحريم على السائل الوطء المحرم مثل الوطء للزوجة الخامسة او وطء الجامعة بين محرمتين, محرمتين الجميع من النكاح او الملك والوطء بلا ولي والوطء في حج او عمرأ كل هذه الانواع من الوطء المحرم لا تؤبد التحريم على السائل يعني يوجد أن يتدوشها بعد ذلك هنا مسألة هم جدا تكلم عنها مصنف، تكلم عنها الشراف قالوا لو أن شخص هرب بمرأة أو أفسد مرأة على زوجها وتسبب في طلاقها من زوجها أو في إفسادها على زوجها فهل نكاحه يتأبد عليه أو لا يتأبد المشهور في المذهب عدم التأبيد مقابل المشهور أنها تتأبد عليه هذه وتلك يعني اللي أفسد مرأة على زوجها حتى طلقت أو هرب شخص بمرأة ليتزوج بها خفية عن أهل نساء ونحو ذلك المشهور في المذهب لا يتأبد التحريم ومقابل المشهور أنه يتأبد عليهم التحريم ولعل المشهور في المذهب هو الأقرب إلى العمل لأن هذه البلاية والعياج بالله تحدث كثيرا تكلم المصنب بعد ذلك عن التعريض بالخطبة وعن تفويض الولي للعقد لغيره ومسألة الشرف للخطبة ونحو ذلك فقال رحمه الله وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي أو المساوئ وكرها عدة من أحدهم وتزوج امرأة زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغيرين عليه مسألت التعريض بالخطبة قلنا أن التصريح حرام، التعريض جائز لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطمة النساء التعريض باب واسأ يقول لا, لا تصدقين بنفسك لا تحرمين من مثلا من رؤيتك إني فيك راغب مثلك لا يرغب عنه من هذا القبيل يذكر مثلا بناس بشرفه بمكاناته ونحو ذلك يروى عن سيدنا حنظلة حنظلة الغسيل الغسيل الملائكة قال حدثتني خالتي سكينة بنت حنظلة يروى عن عبد الرحمن بن حنظلة عبد الرحمن بن حنظلة قال حدثتني خالتي سكينة بنت حنظلة وكانت بقباء تحت ابن من لها توفي عنها قالت دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي فسلم ثم قال كيف أصبحت يا بنت حمظله. فقلت بخير جعلك الله بخير فقال أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربتي من علي وحقي في الإسلام وشرفي في العرب قالت فقلت غفر الله لك يا أبا جعفر أنت رجل يؤخذ عن